ان النار ذاته وقود اذهم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقوم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض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 بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ